لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ل ج ي م واذكر ع ب د ن ا أ ي و ب إذ م الاسلاميه اسماء ا ب أركض ر ج ل ك ه ذ ا م غ ت س ل بارد وشراب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 م ذ ك ر ع ب ا د ن ا إ ب ر ا ه ي م و إ س ح ا ق و ي ع ق و ب أ و م الاسلاميه أ ي ي د و خ ل ص ن ا ه م ب خ ا ل ص ة ذ ك ر ا ل د ا ر و إ ن ه م لمن م عندنا ا ل ص ط ف ي ن ا ا ل أ خ ي ر و ذ ك ر إ س ب ح ي ل واليسع و ذات مضمون ا ل أ خ ي ا هذا ر ذكر وإن ل ل م ت ق ي ن لحسن مآل جنات عدن م ف و ح ة ل ه م ا ل أ ب ب و ا م ت ك ئ ي ن ف ي ه ا يدعون فيها ب ف ا ك ه ة ك ث ي ر وشراب ة و ع ن د ه م ق ا ص ر ا ت س ل ا ب هذا م ا توعدون ل ي و م الحساب هذا ل ر ز ق ن النابلسي ما ه م ن ف د هذا للعلوم الاسلاميه فبئس ه ذ ه حميم ق وآخر من شكله موسوعه ك م مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا ب م إنهم ص النابلسي ا ل ر ق للعلوم ا ل ن ا ف ب س ل ق ر ا ه فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا, فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من ا ل أ ش ر ا ر ت خ ذ ن ا ه م سخريا أم ز ا س ت ع ن ه م النابلسي أ ب ل ل ع ل ص م أهل ا ل ن ا ر ق ل إ ن م ا أنا م ن ذ وما من إ ل ه الله ا ل و ا ح د ا ل ق ه ا ر ر ب ا ل س م ا ا و و ت ا ل أ ر ض و م ا بينهما ا ل ع ز ز ي ا ل غ ف ا ر ق ل هو نبأ ع ظ ي م أنتم ع ي ه معرضون م ا كان لي من ع ل م ب ا ل م ن ا ب ل ى إذ ي خ ت ص م و يوحى ن إن إ للعلوم ي إ ا أ ن ا ن س ل ا م ب ي ه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 وإن عليك لعنتي إلى يوم إلى لعنتي الدين عليك قال رب فانظرني إ ل ى يوم يبعثون قال فانك من المناظرين إ ل ى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين قال فبعزتك لاغوينهم أ ج م ع ي ن إ ل ا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أ ق و ل ل أ م ل ا ن جهنم منك ومن, من تبعك, منهم ومن من تبعك منهم اجمعين م ا أ س أ ل ك م ع ل ي ه من م أجر و ا أ ن ا من ا ل م ت ك ل ف ي ل ل ع ل و إ ل ا ل ا س ل ا ل م ي ولتعلمن لفضيله الدكتور محمد راتب ن ا